أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عند دعاه وإذا خشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا, وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتريه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كَفَيَ بِي شَهِيدًا دِينِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ تَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِن تَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ من فرت به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمن فأمن واستكبرت إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِينٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَامُ مُوسَى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر, لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إِنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء